وَلَا نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ وَنُرَدُّ عَلَىٰ فَنَبَعَدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَهُوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ كَالَّذِي أَسْتَهُوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَابُهُ يَذْعُونَهُ 129. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين